قال قال المؤلف عاف الله عنه الإيمالة أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فإن كان بعدها ألف ذهبت بهذه الألف إلى جهة الياء إلى جهة الياء وان لم يكن بعدها الف فالممال الفتحه وحدها الاماله في اللغه تطلق على التعويج يقال ميل الرمح اذا عوجه وتطلق على الانحناء امال ظهره حناه وعلى معان تقارب هذين المعنيين وتسمى البطح <تصفيق> تسمى البطح والانبطاح كل هذه المعاني يصب بعضها في او تصب في مصب واحد وفي معنى واحد وهو ان الاماله انحناء وتعويج وانبطاح وذلك أن الألف أو الفتحة عند النطق بها ينطق بها مع انفتاح الفم ولهذا تسمى فتحة وتسمى <تصفيق> الألف التي قبلها فتحة تسمى ألفا مفتوحة مفتوح ما قبلها لأن الفم ينفتح. فتحا متوسطا عاديا عند النطق بالالف نعم فتقول قال الفتى هذا فتح فالاماله الانبطاح كان هذه الالف المفتوحه تحنيها كأنك تحنيها تبطحها تعوجها إلى جهة الكسرة الفتحة إلى جهة الكسرة والألف إلى جهة الياء فالإيمالة أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فإن كان بعدها ألف ذهبت بهذه الى جهه الياء وإن لم يكن بعدها ألف فالممال الفتحة وحدها أمثلة لفظة الفتاة من الألفاظ التي تميلها بعض العرب وسيأتي سببها أن الألف فيها مقلبة عن ياء فلهذا امالتها بعض العرب أو بعض العرب والإمالة واقعة على فتحة التاء أول البطح وأول التعويج وأول الانحناء يكون على فتحة التاء وتلك الفتحة بعدها ألف فتمال تلك الالف إلى جهة الياء وهناك أربعة مصطلحات الألف وهي معروفة والياء وهي معروفة وبينهما امالتان إمالة صغرى وإمالة كبرى الإمالة الصغرى التي يقال لها التقليل ويقال لها بين بين والإمالة الكبرى التي هي الانبطاح و هي التي تقصد هنا وتلك أيضا مقصودة اشتراكها في التعريف واشتراكها في كذلك أيضا في ماذا في أنه نحيى بالفتحة إلى جهة الكسرة وبالألف إلى جهة الياء فمثلا الفتاة هذا فتح هذا فتح للتاء وبعدها ألف واضحه واللسان في وضعيه الراحه فتى فاذا بدات بحني وسط اللسان قليلا عند النطق قللت الفتى الفتى تاء تاء تاء تا هذا الذهاب قليلا إلى الياء يكون اماله صغرى ويسمى بين بين فإذا ذهبت كثيرا إلى جهة الياء سمي اماله كبرى سمي إيمالة كبرى الفتي تي ليست تي الفتي هذه كسرة خالصة وليست تا الفتى فتح خالص لكن الفتى تي تي كسر تا فتح والاماله الفتى تي والفتح الفتى يعني الذي هو الاماله الصغرى التي هي التقليل او بين بين هذه موجودة كثيرا في الألسنة في ألسنة الناس سواء أكان التقليل, التقليل أم كانت العمالة موجودة في ألسنة الناس وفي لهجاتهم ولغاتهم وبعض القراء إذا بدأ في القراءة يريد أن يفر من تفخيم الألفات فيقللها بسم الله بسم الله هذا تقليل هذا بدل أن يقول بسم الله بسم الله مالك مالك يقلل أو يزيد فيميل نعم وهي لغة معروفة عند العرب نعم والقراء قرأوا بها اكثر من يقرأ بالاماله حمزه والكسائي وخلف وبالتقليل ورش من طريق الازرق و نعم ابو عمرو وهناك من القراء من لا اماله عنده البتة ما عنده ولا لفظه ممالة كابن كثير وأبي جعفر وهناك من القراء من عنده الاماله في موضع وموضعين موضعين أو موضع سيرة حفص عن عاصم التي يقرأ بها جمهور المسلمين ليست هناك اماله إلا في لفظه واحدة قال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريه هذه الموضع هذا الموضع الوحيد في روايه حفص عن عاصم التي فيها الاماله ليست فتحا خالصا مجراء مجراء او مجراء ولا كسرا خالصا وإنما, وإنما إماله قال اركبوا فيها بسم الله مجررها ها ترجع إلى وضعها المعروف من الفتح وبعضهم ربما يريد أن يرقق الراء فيقلل الألف قبلها مثلا يقول مثلا في يريد ان يقول والنهار والنهاري حافظ على عدم تفخيم الهاء فقللها والنهي المقصود من هذا ان الاماله وارده في لغة العرب فلماذا درسها الصرفيون درسها الصرفيون لامرين الامر الاول انها تغيير في بنية الكلمة والمقصود بالتغيير في البنية التغيير في النطق في نطق هذه اللفظة التغييرات في غير باب الإمالة تغييرات في ماذا تغييرات في اللفظ والنطق اما هنا فهو انما هو تغيير في النطق فبدل ما تقرا والضحى تقول والضحي ح نعم أو بالتقليل بتقليل او بالاماله الصغرى او بالاماله الكبرى فتميل قال لفظه الفتي من الالفاظ التي تميلها بعض العرب والاماله واقعة على فتحه التاء تي ليست تا تي سواء باليمال الصغرى او الكبرى التغيير حاصل وتلك الفتحه بعدها الفه مالت تلك الالف الى جهه الياء ولفظه بنعمه وبسحر مما يميله بعض العرب والإمالة واقعة على فتحة الميم في نعمه تقليل نعمه نعمه تقليل نعمه اماله عند الوقف عليها وعلى فتحه الحاء بسحر بسحر ح هذا التغيير حاصل على الفتحه التي على الحاء قال واقعه على فتحه الميم من نعمه عند الوقف عليها وفتحة الحاء سقطت الواو وفتحة الحاء من بسحر طيب أكثر من يستفيد في هذا الدرس هم من لهم اشتغال في القراءات يعرفون أبوابا وأسبابا لهذه الامالات الواقعة عند القراء قال فائدة للإمالة أصحاب وحكم ومقصد أما أصحابها فهم بنو تميم ومن جاورهم من أسد وقيس وبعض نجد بنو تميم ومن جاورهم من أسد وقيس وبعض نجد ذكروا أيضا عن هذيل أنهم يميلون ولهذا قالوا لما كانت أسانيد الكسائي وحمزة وخلف أكثرها يصل إلى عبد الله بن مسعود الهذلي قرأوا بالإمالة بالإمالة الكبرى وأما حكمها فهو الجواز وليست بواجبة المقصود بالجواز أي الجواز في النطق العربي أما القرآن فسنة متبعة يتبع فيه ما أخذ عن القراء فالموضع الذي أمال فيه يمال والموضع الذي لم يميل ي... لا يمال وأما المقصد والفائدة والفائده منها فهو تقارب الأصوات وتناسبها وصيرورتها من نمط واحد مثلا عندك لفظة كتاب ك كسرة تاء فتحة فالانتقال من الكسر الخالص إلى الفتح الخالص عند بعض العرب فيه شيء من الثقل فلذلك التاء التي على كتاب الفتح التي على تاء كتاب يبطحونها ويميلونها تقليلا أو إمالة كبرى فمثلا تجد بعضهم يقول أعطني الكتاب هذا الكتاب كتاب لماذا ما أمالها قللها لأجل الكسرة الموجودة وإذا قال الكتاب تيب هذا أيضا أمالها لأجل الكسرة لأن كسرة بعدها تاء ممالة أسهل في الصوت من كسرة بعدها فتح كتاب كتاب كسر خالص بعده فتح خالص شيء من ماذا من العلو من القعر ينزل إلى القعر والأسفل ثم يصعد إلى السطح فيه شيء من ماذا من الثقل عند بعض العرب فناسبوا في أصواتهم فجعلوها معوجة أي هذه الألف لتقرب من, ال من الكسرة نعم وهذا موجود أيضا في بعض اللغات كما قلنا يقول الأوليد الأطفال بعض اللهجات تسمعونها من بعض الناس من المغاربة وغيرهم يميلون هكذا من الشاميين يميلون أو يقللون كذلك أيضا في بعض الأماكن في اليمن يأتي يقول أين ستذهب يقول القرية القرية من أين جت من المدينة يعني يأتي بتقليل سواء على ضوابط أو بدون ضوابط المهم التقليل ولماذا عندهم ماذا موجود وهو أيضا موجود في غير لغة العرب اللغة الحروف هذه الإنجليزية ا ب هذه هذه امالات فيها ليست اي e, ا اماله ا ب هكذا مثلا هذه الاحرف عندهم إمالات فعندهم في الامالات ربما أكثر مما عند العرب لكن العرب قبائل واضحه ما تميل كاكثر الحجازيين وقبائل درجت على ألسنتها الاماله لتقارب الأصوات قال وتناسبها وصيرورتها من نمط واحد وقولنا في حكمها إنه الجواز هذا باعتبار الأصل لمن جاء بعد أصحابها يعني لما نقول الاماله حكمها أنها جائزة هذا جائزة بالنسبة لي ولك الذين جئنا بعد أصحاب الامالات فيجوز لك أن تقول أنت الفتى أو الفتى أو الفتي يجوز لكن أصحاب هذه اللغات العرب الأوائل من كانت عنده الإمالة لا يكاد يحسن غيرها ومن كان عنده الفتح لا يكاد يحسن غيرها فصاحب الفتح يرى ثقلا عليها ان يقول الفتي وصاحب الإيمالة يرى فقلا عليها أن يقول الفتاة الفتاة لأن لسانه قد اعتادت سليقة أما أنا وأنت الزينتنا مشي الحال كما يقال فماذا تستطيع أن تميلها وأن تحرفها كما تشاء في أكثر الأحوال قال وقد تجب لعارض كورودها في قراءة في قراءه من يلزم الإمالة في موضع أو مواضع لأن القراءة سنة متبعة يقتفى فيها أثر القراء بحسب ما, بحسب ما ورد عنهم بالأسانيد دون تغيير والله أعلم أسباب الاماله ندخل الآن في المهم الأول تمهيد ندخل في المهم تعريف وتمهيد اسباب الاماله اسبابها ثمانيه كل هذه الاسباب الثمانيه راجعه الى الكسره او الى الياء او الدلاله على كسره او الدلاله على ياء ليست هناك اماله بدون هذا الا لتجاور تجاور لفظ تجاور مع ماذا مع ممال والا لما تميل بالالف إلى جهة الياء بالفتحة إلى جهة الكسرة معناه هناك شيء يناسب هذا الصوت فهو إما كسرة أو ياء أو دلالة على كسرة أو ياء أو مجاوره تناسب قال أسبابها ثمانية أحدها كون الالف مبدلة من ياء متطرفة كون الالف التي تميلها مبدله. من ياء متطرفة سواء كان ذلك التطرف حقيقة أو حكماء فالالف المتطرف حقيقة نحو اشتري اشتري ألف الآلف هذا متطرفة حقيقة لأنه ليس بعدها شيء والفتحة فإن الفتحة التي سبق سبقت الالف في اللفظتين تمال ويتبع ذلك إمالة الألف وفي المثال ومن المثالين تلمح أن لا فرق في الإمالة بين الفعل والاسم الإمالة لا فرق فيها بين الفعل والاسم النظر فيها ليس إلى الفعليه والسمية إنما النظر فيها إلى ماذا إلى اللفظ والالف المتطرفة حكما نحو فتيه فتيه فتاة فتيه. فإن فتحة التاء وسط اللفظة تمال ويتبع ذلك إمالة الألف التي التاء الألف التالي لها لأن التاء على تقدير الانفصال قد يقول قال الألف ليست على تقدير ليست متطرفة يقال هي في حكم المتطرفة لأن التاء مربوطة هذه إنما أتي بها للفصل بين المذكر والمؤنث فالآلف في حكم المتطرفة قال على تقدير الانفصال فالآلف في حكم المتطرفة هذا السبب الأول ما هو السبب الأول؟ كون الألف مبدلة من ياء المتطرفة الثاني كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف كون الياء تخلف الألف في بعض, في بعض التصاريف توضيح لفظة ملها تمال مل هي هي تمال فيها الألف فقد تقول هذه الألف أصلها الأول الواو يأتي شخص ويقول كيف تمال والالف منقلبة عن الواو قال لأنها من اللهو من اللهو فلماذا أملت والجواب أن الحالة وإن كان كما قلت أنها منقلبة عن واو غير أن هذه الألف لما كانت الياء تخلفها في بعض التصاريف كقولك ما الهيان, ما الهيان؟ كان هذا سببا لإمالة هذه الألف الألف وان كانت مقلب واو لكن تخلفها لياء في بعض التصاريف الألف إذا وقعت رابعة وثنيت ماذا تقلب هذه الألف؟ رابعة فصاعدا عند التثنية تقلب يأن ملها ملهيان إذن تخلفها لياء في بعض التصاريف مستدعاء مستدعيان فإذا ملها ومستدعى يمالان ملها مستدعى قال الثالث كون الألف مبدلة من عين فعل يقول عند إسناده للتاء إلى وزن فلتو يعني هذا الآن في الأجوف هذا في الأجوف الأجوف صيله بماذا؟ ب عند إسناده إلى التاء أو إلى ضمير رفع متحرك وانظر إلى فائه فإن كسر فاؤه فهو مما يمال وإن لم يكسر فاؤه فلا إمالة فيه ناتي إلى الأمثلة توضيح الفعلان باع وخاف إذا أسنته إلى التاء إذا أسنته إلى التاء تقول بعت كسرت الفاء وتقول كذلك خفت كسرت الفاء كسرت الفاء في بعت وفي خفت تكسر الفاء قال تمال فيهما الألف فقد تتساءل ما سبب الإمالة فيهما فالجواب أن الفعلين عند إسنادهما لضمير الرفع المتحرك يأولان إلى وزن فلتو فتقول بعت وخفت إذا باع بيع خاف خيف تمال لماذا تمال لأنك عند اسناده للتاء تقول بعت وخفت هذا شيء تقريبي هذا شيء إنما هو تقريبي للمبتدئ لكن الصرفي الذي يعرفه الذي يعرف ويريد أن يعرف ما هو السبب الحقيقي لا يلحظ معي <تصفيق> طيب عبد الله فرقوا لك الأولاد شغلون الله هيدين. أقول باعة ما أصلها ما أصل باعة خذتم هذا باياعة باياعة باياعة إذن الألف مقلبة عن ماذا عن ياء ما سبب الاماله سبب الاماله ان الألف مقلبه عنها هذا هو السبب الدقيق خاف ما اصلها خاف من الخوف خاوي لكن ال وان كان اصلها من الخوف لكن الواو ما لها كسره هذه الكسره هي سبب الاماله اذا الألف هذه دلت على ياء في باع ودلت على كسره في خافا إذن السبب دلالتها على الياء في باع ودلالتها على الكسره في خافا كما قلنا فاذا لم نخرج عن الياء والكسره، فلماذا قال الصرفيون أن يكون إذا أسند هذا الفعل يقول إلى فيلتو, فيلتو لأن فيلتو ما كان مكسور الفاء ينتظم فيه البابان ما كان من فعل وعينه يا باع بعته وما كان من فعل كيفما كانت عينه تقول خفت هبت بعت كلت قلت من القيلولة نعم هذه تمال لأنها إما أن تدل على ياء وإما أن تدل على كسرة بخلاف صمت قمت قلت صغت هذه لا تمال لأنها ليست على فلت فإذا بحثت عنها تجدها أنها ليست من باب الياء ولا من باب الكسرة وإنما مفتوحه وهو مفتوحه وليس هناك كسره ولا ياء فلا تمال فتقول صام وقام اما باع وخاف لك ان تميل بيع خاف قال توضيح نعم قال هذا ضابط مقرب وان اردت بيانا اوضح لهذا السبب باذن الله عز وجل فهو أن الفعلين لما اتصل بهما ضمير رفع المتحرك حذفت عينهما للتخلص من التقاء الساكنين وحركت فاؤهما بالكسر وهذه الكسرة في بعته تؤذن بأن العين يا إذا أصل باع بايع بينما هي في خفت تؤذن بأن حركة في بينما هي في خاف تؤذن يعني قبل ك خفت تؤذن بأن حركة العين كسرة إذا أصل خاف خويفة وقد مر بكذلك مفصلا في فصل اتصال الضمائر بالأفعال ولله الحمد فأميلة الالف في باع لدلالتها على الياء وأميلة الالف في خاف لدلالتها على الكسرة واضح الرابع وقوع الألف قبل الياء هذا سبب الرابع أن تقع الألف قبل الياء مثال الفعل بايعته بي, بي بيعته الالف فيها مماله بسبب الياء التاليه لها في كلمتها ولا يضر كون هذه الياء مفتوحه كما مثلنا أو مضمومه نحو التبا يع التبا تميل الصوره أو كبرى الامر سهل التبا التبا يع الياء مضمومه ما يضر أو مكسوره نحو بايع نحو بايع التاجر الامين بايع التاجر الأمين واجتمع في هذا الاخير سببان الياء والكسره الياء في التي بعد الالف والكسره التي بعد الالف ايضا التي على الياء ولا يضر فصل الياء عن الالف بالهاء يعني ما هو ما هو هذا السبب ان تقع بعد الالف التي تميلها ان تقع ماذا ياء ياء تقع بعدها ياء مباشره إذا فصلت بين الألف وبين الياء التي بعدها بفاصل هل هذا الفاصل يضر؟ يقول لك إن كان هذا الفاصل هاء لا يضر مثال نحو شاهين شاهين ما هو السبب في شاهين؟ سببان؟ الكسرة التي على ماذا؟ على الهاء والياء التي بعد الهاء بين الألف بعد الألف بعد الألف بحرف وهي الياء شاهين قد يقول قائل فصل فاصل بين الألف وماذا؟ والياء وهو الهاء الهاء لا يضر الفصل به لخفاء الهاء قال لخفاء الهاء فلم يعتد بها في الحاجز كذلك أيضا شاء لو كانت بفتح الهاء شاهين شاهين كم سببا في شاهين سبب واحد وهو الياء بعد الألف وفي شاهين سببان الكسره والياء الخامس وقوع الألف بعد الياء فشاهين مثلا تقول شي شيهين قال وقوع الألف بعد الياء سواء كانت متصلة بها هذه عكس التي قبلها الألف بعد الياء والتي قبلها الألف قبل الياء وقوع الالف بعد الياء سواء كانت متصله بها نحو بيان بين بين بين هذه الان الالف المماله ما سببها ما سببها سببها الياء التي قبل الالف ام منفصله بحرف نحو شيبان شيبين ما سبب الاماله الياء التي قبل الالف لكن فصل فاصل بين الالف وبين الياء لا يضر الفصل بحرف الفصل بحرف كيف ما كان ذلك الحرف لا يضر او بحرفين احدهما ها يجوز الفصل بحرفين بشرط ان يكون احدهما هاء ان قال ولم يفصل بين الهاء والياء ولم يفصل بين الهاء والياء ضمه يعني ما يكون هناك ضمه في احد الحرفين هذين نحو دخلت بيتها بيتها بيتها بيتها لو قلت دخلت بيتها هي هي طيب دخلت بيتها أين سبب الإيمالة اليا التي بعد الباء اين الالف المماله التي بعد الهاء كامل الفواصل حرفان التاء والها بين الياء والالف تاء وها يصح يجوز الفصل بحرفين نعم اذا كان احدهما ها. شرط اخر الا تكون هناك ضمه لان الضمه الضمه قوه فتضعف الف... الفصل, الفصل قال فإذا قلت هذا بيتها هذا بيتها بيتها ها تمال لا يوجد الضمة قال لم تمال الالف لأن الضمه فيها ارتفاع في النطق والإمال فيها انخفاض فتدافع أي تعارض ت ت قال السادس وقوع الألف قبل الكسرة نحو عالم عالم ع تميل الألف في عالم لماذا؟ لأن الألف وقعت قبل كسرة أي كسرة كسرة اللام في عالم سواء كانت هذه الكسرة لازمة كما مثلنا ام عارضه بسبب العامل نحو في بابه في ب في ببه به ب ب سبب الإيمال الكسر التي الكسرة التي على الباء الكسرة التي على الباء عارضة أم أصلية عارضة بسبب حرف الجر لا يضر فالكسرة عارضت بسبب حرف الجر إلا أن الاماله فيها فيما كسرته لازمة أقوى منها فيما كسرته عارضة وهذا واضح السابع وقوع الالف بعد الكسرة منفصلة عنها إما يعني الالف بعد الكسره السادس الالف قبل الكسره السابع الالف بعد الكسره انتبه معي الالف وقعت بعد الكسره هل ستكون الكسره هي الحركه التي قبل الالف تماما ها؟ لا الالف لا بد ان يكون ما قبلها ماذا مفتوحا اذن قبلها حرف مفتوح إذن أين ستكون الكسرة هذه قبل ذاك الحرف المفتوح ولهذا قال نحو كتاب كتاب التالي ماذا ما تكسر لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا كتاب قال أو بحرفين احدهما غير مفصول بينها وبين الكسرة بحرف المضموم نحو يريد أن يضربها يريد أن يضري هذه الكسرة الآن بها حرفان بين بين الكسرة حرفان أحدهما ها وليس هناك ضمة هذا يصح فإذا قلت هو يضرب يضربها لم تميل الالف لأن الضمه فيها ارتفاع في النطق والإمالة في انخفاض فتدافع أو ساكن حرفان أحدهما ها أو حرفان أحدهما ساكن نحو إشميلال أو بثلاثة حروف أحدها ها والآخر ساكن وليس احدهما مضموما من نحو هذان در هماك در هميك ميك ما هو سبب اماله الالف بعد الميم الكسره اين الكسره على الدال كم بين الدال والالف ثلاثه احرف را ه ميم احدهما ه نعم والثاني ساكن والثاني ساكن يجوز وليس أحدهما مضموما ودرهماك من يمله لم يصد كما قال ابن مالك درهماك من يمله لم يصد يعني لا يعاتب عليه الثامن إرادة التناسب وذلك في صورتين إحداهما يعني هذا الثامن ليس سببا كسر أوياء لكن التناسب مع كلمة ممالة وذلك في الصورتين إحداهما إذا وقعت الألف مع ألف ممالة لسبب في كلمتها ألف ممالة لسبب ألف أخرى ما لها سبب فتميل ماذا تميل الثانية لمناسبة الأولى نأتي المثال نحو رايت تعمادا بالفتح إذا أملت الألف التي بعد الميم ما سبب إمالة إمالتها ما سبب الكسرة التي قبل الألف <تصفيق> طيب دا ألف منقلبة عن تنوين النصب تمال أيضا فتقول رأيت عماد دي هذه الثانية الأخيرة دي عملتها ما سبب إمالتها التناسب لأن قبلها ألف ممالة في كلمتها وال والالف الممالة في كلمتها لها سبب الثانية تناسب تناسبت مع الاخرى. فالالف الأولى ممالة بسبب الكسرة قبلها، فأميلت الألف الثانية المبدلة من التنوين المنصوب لتناسب الألف لتناسب الألف الأولى الممالة. الصورة الثانية إذا وقعت الألف في كلمة قارنتها كلمة أخرى ممالة، أي كلمة أخرى تلك ألفان في كلمة واحدة، لكن هذه قارنتها ألف أخرى مثال قوله تعالى والضحي والليل إذا سجي فإن لام الضحي مقربة عن واو الضحوة فليس فيها سبب للاماله ولكنها اميلت هنا لمناسبة سجى سجي وما بعدها مما أميلت لسبب, مما أميل لسبب وهذا السبب الثامن يعني هذا الآن يعني والضحي على أحد القولين أن الألف مقلبة عن الواو وأما من قال إن الألف تقلب عن الواو تنقلب عن الياء في الوجهان فالامر في في عنده واضح إذا كانت مقلبة عن الياء سبب الإمالة واضح قال فليس فيها سبب لإمالة أي على هذا الوجه ولكنها أميلت هنا لمناسبة سجي وما بعدها مما أميل لسبب وهذا السبب الثامن هو في الحقيقة إمالة للإمالة إماله للإمالة وبهذا يظهر أن أسباب الإمالة ترجع إلى الياء أو الكسرة أو الدلالة عليهما أو التناسب وضح قال موانع الإمالة للإمالة موانع تمنعها مع توفر أسبابها المتقدمة وهذه الموانع الراء وحروف الاستعلاء الراء وحروف الاستعلاء اولا الراء الراء تمنع الإمالة بشروط ثلاثة الشرط الاول كونها غير مكسوره الشرط الثاني أن تكون هذه الراء متصلة بالألف قبلها أو بعدها. الراء غير المكسورة تكون متصلة بالألف قبلها أو بعدها. الشرط الثالث ألا يجاور الألف راء أخرى مكسورة. ألا يجاور الألف راء أخرى مكسورة. مثال هذا الجدار. وراشد لا اماله في المثالين لوجود المانع هذا الجدار انظر الان ما السبب السبب موجود ام لا الالف نعم مثل عماد الف كان حقها ان يمال لكن لوجود راء بعد الالف وهذه الراء غير مكسوره امتنعت الاماله راشد الراء قبل الالف متصله بها الا ممتنعه توضيح سبب الاماله في المثال الأول موجود ألا وهو الكسر السابق للألف لكن اللفظة لم تمل فيها الألف لوجود المانع الذي هو الراء بشرطها المذكور أنها غير مكسوره وهي متصلة بالألف ولا يجاورها ألف أخرى مكسورة, مكسوره قال وسبب الاماله في المثال الثاني ظاهر وهو الكسر التالي للألف لكن اللفظة لم تمل فيها الألف مع ذلك لوجود المانع الذي هو الراء وخرج بالشروط المذكورة ما إذا كسرت الراء إذا كسرت الراء أو فصلت من الألف او جاورتها راء مكسورة خرجت بالشروط السابقة واضح شرط الأول كونها غير مكسورة خرج إذا كانت مكسورة شرط الثاني أن تكون هذه الراء متصلة خرج إذا انفصلت أن تكون أن يجاورها راء أخرى مكسورة خرج إذا ما جاورها راء أخرى مكسورة قال فلم تمنع الراء الإمالة في نحو فارس فارس لماذا؟ لأن الراء مكسورة والراء التي تمنع الإمالة هي الراء غير المكسورة وأنت تدرك أيضاً بذوقك ما هو السبب لأن السبب الراء المكسورة تفخم أم ترقق ترقق وترقيقها يسهل الإمالة بخلاف المفخمة فإنها تعارض الإمالة لأن الإمالة هي في الحقيقة نوع يعني انبطاح وترقيق قال ورجال تمال رجال لانكسارها ولا في نحو لا تمنع الراء الإمالة في نحو هذه عمائر لأن الراء هذه عمائر لانها مفصوله الراء عمائر موجوده راء غير مكسوره لكنها مفصوله عن الالف بالهمزه للفصل بين الراء والالف فاذا تمال عمائر تمال عمائر قال ولا في نحو ان كتاب الابرار تامل ان كتاب الابرار لو لم تكن الراء الثانية المكسورة موجودة كانت الالف ممنوعة من الإمالة لوجود راء غير مكسورة لكن جاورتها راء مكسورة فرجعت الإمالة ان كتاب الاب ريري لان الالف جاورتها راء مكسورة ثانيا حروف الاستعلاء وهي سبعه مجموعه في قولهم خص ضغط قظ قال وهذه الحروف إما أن تكون متقدمة على الألف أو متأخرة عنها أي حروف الاستعلاء إذا منعت قال فالمتقدمة يشترط في منعها الاماله أن لا يكون حرف الاستعلاء مكسورا نحو طالب لا إيمالة أين سبب الاماله في طالب؟ أين سبب الاماله الكسره بعد الألف صح؟ طالب لب طالب الكسرة بعد الالف سبب للامال لكن لماذا ما اميلت لوجود حرف الاستعلاء مفتوح ط وص صالح كذلك الا يكون حرف الاستعلاء مكسورا نحن طالب وصالح فإن كان مكسورا لم يمنع الاماله نحن طلاب وصيام ما سبب الاماله في طلاب الكسرة وصيام الكسرة والياء طيب فتميل طليب وصيام لأن حرف الاستعلاء ضعف بماذا ضعف استعلاءه السبب الكسرة فانسب وجود الاماله أن يكون حرف الاستعلاء الشرط الثاني أن يكون حرف الاستعلاء متصلا بالالف كما مثلنا أو منفصلا عنها بحرف واحد نحن غنائم يمنع فإذا فصل بحرفين لم يمنع نحن غليان غاليان سبب الإيمالة هلياء قبل الألف حرف الاستعلام موجود في أول غاليان لم يمنع الإيمالة لأنه فصل بينه وبين الألف حرفان الشرط الثالث أن لا يكون ساكنا بعد كسره فإن سكن بعد كسرة لم يمنعه مصباح مصباح مطوع إصلاح إذا سكن بعد كسرة لم يمنع الإيمالة تبقى الإيمالة فتميل تقول مصبح مطوع إصليح ألا يكون ثمه راء مكسورة مجاورة فنحو وعلى ابصيرهم ص بالتقليل أو بالإيمالة الكبرى هذا لوجود الراء المكسورة بعد الالف قال لا يمنع الصاد إمالة لا يمنع الصاد إمالة الألف فيها لمجاورتها الراء الراء المكسورة فتبقى اللفظه على الإمالة وحروف الاستعلاء المتأخرة المانعة للإماله اشترط فيها أن تتصل بالألف فنحو قولك ساخر غير ممال حروف الاستعلاء المتأخرة المانعة للإماله اشترط لها أن تتصل بالالف. فنحو قولك ساخر غير ممال لماذا لم يمل لماذا لم يمل لوجود ماذا حرف استعلاء وهذا حرف الاستعلاء متصل بالالف. أو تنفصل منه أو تنفصل أي حرف الاستعلاء انفصل منه بحرف فنحو قولك بالغ وناعق غير ممال لماذا امتنعت الإيمالة بسبب حرف الاستعلاء أو بحرفين فنحو قولك مواثيق غير ممال قد يقول قائل الخافي ساخر مكسورة نقول نعم هذا سبب الاماله لكن وجد مانع وهو حرف الاستعلاء فحرف الاستعلاء بعد الألف يمنع ولو كان مكسورا أما قبل الألف إذا كان مكسورا لا يمنع قال وبعض العرب لا يعتبر هذا لا يعتبر المانع في هذا الاخير مواثيق لا القاف قد بعدت عن الالف بعض العرب لا يعتبره مانعا فيميل بل يميل هذا اللفظ ونحوه لتراخي الاستعلاء ما معنى لتراخي الاستعلاء لأنه قد بعد ما بينه بين الالف بحرفين قال تنبيه هذه الموانع إنما تمنع فيما اذا كان السبب كسره تنبيه الاخير انتبهوا درس جامد اليوم وفوائد متواردة تحتاج إلى أن تعيد قراءتها واحدة واحدة تنبيه هذه الموانع ما هي الموانع ما هي الموانع ما هي الموانع, الموانع؟ الراء وحروف الاستعلاء الراء وحروف الاستعلاء إنما تمنع فيما إذا كان السبب كسرة أو ياء ظاهرتين انظر الأمثلة الجدار راشد ما هي اسباب الاماله كسره طيب طالب صالح سبب الاماله كسره طيب كذلك اذا كان سبب الاماله كسره او ياء فهذه الموانع تاتي وتمنع تقول للكسره والياء لا منع لا لا إمالة بسببكما فتبقى اللفظة غير ممالة بالشروط المذكوره فأما إن كان السبب, السبب دلالة على ياء أو كسره لم تؤثر إن كان السبب ليست كسرة ظاهرة ولا ياء ظاهرة إنما دلالة على كسرة أو ياء فلا يشكل إمالة خاف واشترى مع وجود المانع. لان بعض الاذكياء مثلا من الطلاب وانتم منهم ان شاء الله يعني ياتي الى اول الدرس يقول مثلا المؤلف مثلا بقوله اشترى وقوله خاف الراء حرف استعلاء واميلت والخاء الراء مفخمه واميلت والراء والخاء حرف استعلاء واميلت لماذا اميلت نقول نبحث عن سبب الاماله ما هو سبب الاماله في اشترى اشترى ها هل كسره ظاهره ام ياء ظاهره ام الدلاله على ياء الدلاله على ياء فاذا ان كان سبب الاماله الدلاله على ياء فوجود حرف الاستعلاء أو وجود الراء لا يؤثر كذلك خاف لماذا تمال خيف لأن ليس هناك كسرة ظاهرة ولا ياء ظاهرة إنما ألف مقلب عن واو مكسورة فإذا سبب الإيمالة الدلالة على كسرة الدلالة على الكسرة لأن الألف مقلب عن واو مكسورة فليست هناك كسرة ظاهرة ولا ياء ظاهرة فحرف الإيمالة فماذا فحرف الاستعلاء لا يؤثر في الإيمالة تبقى الكلمة ممالة خيفة, خيفة. ويضح ها؟ ويضح طيب إذن هذا الدرس يحتاج إلى ماذا إلى ان تراجعوا بتأمل وتروي واحدة واحدة غدا إن شاء الله تعالى نلتقي على التقاء الساكنين ها. الأمر الأول قلنا ماذا انها حصول التغيير في الكلمة حسن الأمر الثاني لان اسباب الاماله لان اسباب الاماله متعلقه بالصرف مثل هذه الان خاف باع ما سبب الاماله خاف باع اشترى ما سبب الاماله يقول الالف المنقلب عن عن يا الالف المنقلب عن واو مكسوره الألف الالف عن يا ل ل لأن أسباب الإيمالة تغييرات صرفية دخلت الإيمالة في باب في باب أبواب الصرف طيب نكتفي بهذا نعم واضح لا تمال لماذا لأنه حرف استعلاء مكسور ها أحسنت إذا أنت فيهم واضح لا تمال لماذا مثل ما قلنا في ساخر لماذا لم تمال في ساخر لوجود حرف السلام وإن كان أكسر وإن كان أكسر يمنع تقول ساخر واضح لكن فيهم ها تمال مكسور وجود سبب الإيمان موجود إذن أنت فيهم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله ينسى ماذا بقي ماذا بقي بقي نعم السماعة المقراءة في السماعة تقول والشمس وضحيها والقمر إذا تليها ال ال هذا ال من حيث القراءه بح بحسب السماعه ما سمع ممالا يمال ما سمع غير ممالا يمال في غير ال القراءه لك ان, أن, أن تميل بالف لمجاورتها لالف مماله للتناسب اما في القراءه فانه متبعه في ها توره اه اتوره قراها اليمال زياده في الكسر مثلا في انت اقرا الضحى بال بالفتح والضحى اقراها باليمال الكبرى والضحي بالتقليل والضحي ح ح يعني تكون بين هذه وبين هذه التوراه مع الفتح الراء بعدها مفخم التوراه التوريه التوريه التوراة التوراه التوريه تكون نعم يا عبد الله انت عندنا في الممال طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان